بسم الله الرحمن الرحيم هل تلك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعي آراضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عيل جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أَفَلَا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أتَم ذكر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِنُصَيْطِ إلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْكَبَرُ إِنَّ إلَيْنَا يَأْبِي ثم إن علينا حسابهم تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com